فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم تقوم. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحتنين ليكفر الله عنهم أتوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم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 উল আসর তুমি ইন্দনি অউমা বি হল হু কিস বুহনি বি রসমতিহল হু মুসতি উল হস বি অলাই يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ